تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إلهي فلغَدْ سقُمَ وَأَ تُم حِين إِذ تَون وَنَحْنُ أقرَبُ إلَيد مِكُم وَنكَِّ تُبصِرُون خَلَ أل إِكُُم غيرَ مدينين تَجعونن صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين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 هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات ونغض في ستة أيام ثم استوى على العرض يعلم ما يَلجُ في الأرض وما يخرج منها وما ينزل مِنَ السماء وما يعرج فيها وهو معكم أنما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع لبون يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنصِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا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 آيات دينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله بيرات السماوات لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم جرجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يُسْقَوْنَ مِنْ حِضْرَةِ رَبِّهِمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ تحتها لنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتبس من نوركم في لرجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بشور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتموا أنفسكم وتربصتم وَتَرَدَّدْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بالله الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَكْمَنَ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ